الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا <تصفيق> الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقدير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي كان بعباده خبيرا بصيرا والذي جعل الليل, خلفة جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر وجعل النهار نشورا وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله أرسله الله جل وعلا شاهدًا ومبشرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا يا مصطفى ولأنت ساكن مهجتي روحي فداك وكل ما ملكت يدي لك معجزات باهرات جمة وأجلها القرآن خير مؤيد ما حرفت أو بدلت كلماته شلت يد الجاني وشاه المعتدي وأنا المحب ومهجتي لا تنثني عن وجدها وغرامها بمحمدي قد لامني فيه الكفور ولو درى نعم الإيمان به لكان مساعدي يا رب صل على الحبيب محمد واجعله شافعنا بفضلك في غد. أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل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 الذي يسر اجتماعنا هذا في هذا البيت المبارك على طاعته أن يسر اجتماعنا في جنات النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا إخوتي وأخواتي أحييكم بتحية الإسلام في هذه الليلة الطيبة فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته ما أعظم أن يجتمع الموحدون في بيت من بيوت الله تبارك وتعالى يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم لله ما أحلى الساعات التي يقضيها العباد يتدبرون فيها كلام الله سبحانه جل شأنه لله ما أعظم الأوقات التي ينكب فيها المؤمنون لتلاوة كتاب الله تعالى بتدبر لله ما أغلى اللحظات وما أزكاها وما أعطرها حينما يجتمع المؤمنون ليفقه شيئا من كتاب الله عز وجل فهنيئا لقوم اجتمعوا في بيت من بيوت الله ليتلو كلام الله تعالى وليتدارسوه بينهم هنيئا لكم ايها الاخوه فقولوا لي بالله في اي مجلس تنزل الرحمه وتغشى السكينه القوم وتحف الملائكه ويذكر الله الله سبحانه وتعالى اهل هذا المجلس إلا في مذل هذه المجالس فإنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم وغيره من حديث أبي هريرة وفيه قال وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده إنها مجالس القرآن إنها مجالس التفسير والفقه والعلم التي ينال أهلها كل هذا الخير رحمات تتنزل من رب الأرض والسماوات سكينة تتنزل على القلوب والصدور ملائكة كرام تحف هؤلاء العباد فتمسح وجوههم وتمسح جنوبهم وظهورهم بأجنحتها والأعظم من ذلك أيها الإخوة أنهم إذا جلسوا يذكرون الله تعالى فإنه سبحانه يذكرهم في الملأ الأعلى يذكرهم في حملة عرشه وفي من في أعلى ملكوته فهنيئًا لكم أيها الأخيار نسأل الله تعالى أن يقبل مني وإياكم صالح الأعمال إننا اجتمعنا في هذه الليلة ونشهد الله تعالى على ما نقول من أجل أن نتدبر كلام الله فإننا والله في حاجة ماسة إلى فهم القرآن الكريم كم نحن في حاجة إلى فهم كلام الله سبحانه فإننا نقرأ القرآن ونسمع كلام الرحيم الرحمن لكن قل من يفهمه وقل من يتدبره وهذه نتيجة لأسباب متعددة لا أريد أن أذكرها لأننا نحتاج إلى لقاء كامل لكنني أذكر أبرز هذه الأسباب الأبرز الأسباب التي جعلتنا لا نفهم القرآن العجمة التي أصابت لساننا والعجمة التي أصابت ذهننا فإن فإننا وإن كنا نقول إننا عرب لكننا في الحقيقة عرب حكم لا حقيقة عرب في الأصل والجنس لا في اللسان لأن, لأن الأمة العربية والإسلامية ابتعدت كثيرا كثيرا عن لغة القرآن الكريم وابتعادها له أسباب كثيرة أيضا من أعظمها ومن أبرزها الاستعمار الذي كابدوه عسكريا واقتصاديا وفكريا فعدم فقهنا للقرآن من أعظم أسبابه العجمة التي أصابت الألسن والأفكار ومن الأسباب أيضا التي حالت بيننا وبين فهم كلام الله تبارك وتعالى وتدبره كثرة المعاصي والرين على القلوب والغشاوة التي غطت القلوب بسبب المعاصي والآثام والسيئات قال تعالى أفلا يتدبرون القرآن؟ أم على قلوب أقفالها أي بل على قلوب أقفالها قال مقاتل رحمه الله تعالى هو الطبع على القلوب وكأن على القلب أو وكأن القلب باب مرتج مقفل وعليه أقفال لا يستطيع العبد أن يصل إلى موارائه وأن يسلك الطريق الذي خلفه حتى يزول هذا القفل إنه الطبع على القلوب إنها المعاصي والسيئات التي تراكمت وتكاثرت وتراكمت حتى سببت هذه الغشاوات على القلوب وعلى الصدور فحالت بين القلوب وبين فهم كلام علام الغيوب عز وجل أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها وقال عز من قائل أفلا يتدبرون القرآن؟ ولو كان من عندي غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا لأن الله تعالى ما أنزل هذا القرآن إلا ليتلى وليتدبر وليعمل به ما أنزل الله تعالى هذا القرآن إلا ليربي به القلوب ويزكي به النفوس ويؤسس به الدول ويقود الناس من الظلمات ويخرج الناس من الظلمات إلى النور ومن الضلالة إلى الهداية ومن الشقاوة إلى السعادة ليقودهم من اتباع الهوى إلى اتباع الهدى ما أنزر الله تعالى هذا القرآن لتحلى به الصدور أو ليقرأ على القبور أو لتزين به الجدران أو لتحلى به الأصوات ما أنزل الله تعالى هذا القرآن إلا ليعمل به ولا, ولا يتم العمل به إلا بعد تدبره وبعد فهمه فهماً صحيحاً بنحو ما فهمه سلفنا الصالحون أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عندي غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً قال عز وجل كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته واللام للتعليل ليتدبروا آياته ليفهموا آياته ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب يقول الحسن رحمه الله تعالى البصري إن الله عز وجل أنزل كتابه ليعمل به فاتخذوا تلاوته عملا ويقول ابن القيم رحمه الله في كتابه القيم مفتاح دار السعادة يقول التلاوة نوعان تلاوة لفظية وتلاوة معنوية والتلاوة المعنوية أي فهم المعاني يقول والتلاوة الحقيقية التي أثنى الله تعالى على أصحابها هي التلاوة المعنوية يقول وهؤلاء هم أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته فليس مجرد الحفظ هو المقصود وليست مجر وليس مجرد التغني بالقرآن هو المراد وليس وليست مجرد قراءة القرآن هي المقصودة بل إن المقصود هو العمل بل إن المراد هو التدبر والفقه عن الله حتى ذكر جميع أهل السير أن أغلب صحابة سيد البشر صلى الله عليه وسلم أغلبهم أسلم لمجرد سماعهم للقرآن ها هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كيف أسلم بعد أن كان عدوا لله ورسوله بعد أن كان عدوا للإسلام كيف أسلم سمع آيات قليلة من كتاب الله ما صل التراويح وراء النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمع ثلاثين جزءا كما نسمعها اليوم في كل سنة في صلاة القيام لم يقتني مصحفا مرتلا عن طريق شريط الكست أبدا بل سمع قوله تعالى من أخته حفصه على المشهور كما ذكر ابن عساكر وغيره سمع قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم طاها ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى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 وظل ضعيف الإيمان فجاء فصلى وراء النبي صلى الله عليه وسلم صلاة المغرب والحديث في الصحيحين وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ كثيرا في صلاة المغرب بصورة الطور والمرسلات يجعل كل صورة في ركعة فلما بلغ النبي قوله تعالى من صورة الطور أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون يقول جبير هنا لما سمعتها كدت أطير ووقر الإيمان في قلبي ليش؟ لأنه فهمها إذن الفهم الفهم هو المراد ليس المراد هو الحفظ أتدري يا أخ الإسلام ويا أخت الإسلام ويا طالب العلم ويا حامل القرآن أن الإمام مالك رحمه الله روى في موطئه بسند صحيح أن عبد الله بن عمر الإمام بن, بن الإمام والإمام الهمام والعلم الذي شهد له القاصي والداني بالعلم يمكث عدة سنين في حظ صورة البقرة حتى قال مالك مكث ثمانية سنين ثمانية أعوام يحفظ صورة البقرة فالمقصود ليس هو الحفظ المقصود هو العمل وهذا إمام تابعي من أئمة التابعين وعلمائهم بل من علماء القراءة من العلماء القراء إنه أبو عبد الرحمن السلمي مقرئ الكوفة يقول أخذنا القرآن من عدة جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما يقول فأخبرنا أنهم كانوا لا يجاوزون مع النبي صلى الله عليه وسلم العشر آيات يأخذون العشر آيات ولا يجاوزونها حتى يتعلموا ما فيها من العلم ثم يتعلموا العمل يقولون فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا ولا يمرون إلى الآيات التي بعدها حتى يطبقوا ما حفظوا وحتى يفقهوا ما حفظوا إذن هذا هو المقصود لا يتم ذلك إلا بالفهم ولذلك ذكر كثير من العلماء أنه ليس جميع الصحابة يحفظون القرآن فهل نحن خير منهم؟ هل هذا الجيل الذي يربى على مسابقات القرآن الكريم قالوا هو خير من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حتى صرنا نسمع بمسابقات لحفظ القرآن في خلال الشهرين إنا لله وإنا إليه راجعون إنني آسف حينما أسمع ذلك لا زهداً في حفظ كتاب الله ولا رغبة عنه ولا صرف لهمم الشباب إلى غيره بل لأنها ليست المقصودة هذه المسابقات ولي وليس المقصود هو الحفظ بل التدبر والعمل فعلينا أيها الإخوة أن نعزم على فهم كلام الله وفقهه لأنه إذا فهم الإنسان كلام الله صار يتعبد لله على علم ومن ذلك أيها الإخوة ما يقرأه المسلم يوميا ما يجريه على لسانه في صلاته السرية والجهرية في صلاته المفروضة وصلاة التطوع والمسنونة ولذلك أيها الإخوة اخترت خياء قصار السور وهذا سبب اختياري لهذه السور فإننا سنجعلها من الليلة سلسلة طيبة مباركة قد سميناها سلسلة دروس وعبر من قصار السور لأن أغلب الناس يحفظون هذه السور ولأن كل الناس يقرؤونها في يومهم وليلتهم لكن قل من يعلم تفسيرها فكم نقرأ في كتاب الله لهم أجر غير ممنون ما ممنون كم نقرأ في كتاب الله تبت يداء بلهب وتب إيش تبت ومن شر غاسق إذا وقب ما الغاسق وما معنى وقب إن أعطيناك الكوثر ما الكوثر كم نقرأ في كتاب الله الخناس ما الخناس كم نقرأ في قوله عز وجل والعاديات ضبحة ما العاديات وما الضبح كالفراش المبثوث ما المبثوث كالعهن المنفوش ما المنفوش وهكذا إن الإنسان يستحي عن نفسه حينما يحفظ مثل هذه الصور ولو سأله كافر عن معناها ما استطاع أن يجيب اللهم إلا إذا رجع إلى ترجمة القرآن لينظر وقد رأيت رجلا عربيا ولد في بلد عربي ويتكلم اللغة العربية يقرأ المصحفة يقرأ كتاب الله مع الترجمة حتى يتسنى له الفهم سبحان الله إن هذه الترجمة وإن كانت جائزة ولا نقول بتحريمها هي للضرورة لمن لا يمطق باللسان العربي ولمن لا يفهم القرآن هي للعجم لا للعرب أما أن يأتي رجل عربي ليقرأ المصخف ثم ينظر يمنة ويسرة فينظر كلام الله عز وجل ثم هذه الترجمة المقربة من أجل أن يفهم المعنى هذا خطأ لأنه مهما ترجم القرآن إلى أي لغة فإنه لا يمكن أبدا أن يقع فهمه فهما صحيحا وأن يجد الإنسان حلاوته وبلاغته إلا باللسان العربي لأن الله أراد ذلك إن أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون أي لتعقلوه وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين وعلى قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربيًّا مبين شاء الله أن ينزل هذا القرآن باللغة العربية لو شاء الله أن ينزله بلغة غير العربية لفعل فهو قد أنزل التوراة بغير اللغة العربية وانزل الإنجيل بغير اللغة العربية وأنزل الزبور على داود بغير اللغة العربية لكن الله تعالى أراد أن يختم الرسالات وأن يكرم هذه الأمة العربية ببعثة نبي عربي من أنفسهم يتكلم بلسانهم وينزل القرآن بلغتهم فهل فقه العرب القرآن؟ إلا من رحم الله جل وعلا هذا هو السبب الأول الذي من أجله اخترت قصار السور ووالله إننا نقرأها ولستسمعون بإذن الله تعالى وعونه وطوله ومدده دروسا ما سمعتموها من قبل السبب الثاني هي تلبية لطلب إخواننا من طلبة العلم فإنهم سألوني مرارا أن نخصص وقتا للتفسير وطالب العلم لا غنى له عن تفسير القرآن فقلنا بعد التفكير واستخارة الله عز وجل لماذا لا نختار قصار السور فنبدأ بها لتعم الفائدة بين الطلبة وعامة الناس هذا سبب آخر لاختدار هذه السور, السور السبب الثالث لاختيار قصار السور أو السبب الثالث للبداءة بصورة الناس من هذه الليلة مراعاة لترتيب المصحف صعودا فلم نبدأ بالفاتحة لأنني لو بدأت بالفاتحة لأكملت بالبقرة فآثرت أن أبدأ بصورة الناس هذه بعض الأسباب التي دفعتني لأن أخصص مثل هذا اللقاء ولا يستغني عنه لا الرجال ولا النساء ولا الصغار ولا الكبار فكلنا نحفظ تقريبا قصار السور أيها الإخوة نقدم ملاحظة بين يدي هذه الصورة الكريمة إن الإنسان إذا فتح كتاب الله ونظر إلى ترتيب سوره فليوقن وليعلم أن هذا الترتيب قد أجمع عليه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم تقريبا بل هو قول جمهور الصحابة عادى بعضهم كابن مسعود فإذا فتح المسلم كتاب الله فإنه يجد كتاب الله مبدوءا بصورة الفاتحة مختوما بالمعوذتين وفي هذا درس لنا ليعلم كل مسلم أنه لاغنا له عن الله وأنه من بداية أمره إلى نهايته يستعين بالله في بداية أمره ويعوذ به ويلجأ إليه في نهاية أمره فبدئ المصحف الشريف بصورة الفاتحة وختم بالمعوذتين وفائدة أخرى ليبين الله تعالى لعباده أن هذا المصحف محروس بحراسة الله أنه محروس بحراسة الله فكانت صورة الفاتحة في أول الكتاب وسورة الفلق والناس في آخره بمثابة القفلين قفلان من الله تبارك وتعالى حرز من الله الواحد الأحد يحرز به كتابه ويحصن به كتابه من عبث العابثين إن كثيرا من الناس اليوم يتكلمون في التفسير خاصة الذين يرطنون باللغة العجمية غير اللغة العربية فصار كل من هب ودب يترجم القرآن ويكتب وينزل كتابه إلى الأسواق ليغلل بذلك عباد الله وليرضي بذلك أعداء الله ورسوله لكننا إذا فقه فقهنا القرآن وتعلمنا تفسيره على ما فسره سلفنا الصالحون من الصحابة والتابعين والأئمة المرضيين والمهديين فإننا لا نظل بإذن الله سوف نفهم القرآن فهما صحيحا